فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَابْتَغُوا خَلَاقَهُ تَأْيُُّمًا بِمَا لَمْ تَكُونُوا وَإِن هو أذكى لكم والله بما ثامنون غليم ليس عليكم جناح آخر ها مساء لكم والله يعلم ما تم وَالْمُؤْمِنِينَ يَا قومُ قُومُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَيَا آبَاءُ بُعْدُوهُمْ ذَلِكَ أَن கவி وَكُلِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْغُنَّ مِنْ أَرْوَاضِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مَا أَظْهَرَ